تفت فؤادك الأيام فتى وتنحث جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خذر أبت طلاقها الأكيا سبتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم لا أنت مخدوع وحتى مثالا ترعوي عنها وحتى أبا بكر سعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى عين تكون به إماما مطاعا إن هليت وإن ثمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا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 يزيد بكثرة الإنفاق منه من به كفا فلو قد دقت من حلواه صعما لآثرتك علم واجتهتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كذفتا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 فراس العلم تقوى الله حقا وليس بان يقال لقد راستا وافضل ثوبك الاحسان لكن نرى ثوب الاساءه قد لبستا اذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلتا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 وان اهملتها ونبذت نصحا وملت الى حطام قد جمعتا فسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامه ان ندمتا اذا ابصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا فراجعها ودع عنك المغينا فما بالبطل تدرك ما طلبتا ولا تختل بمالك واله عم فليس المال إلا ما علمتا وليس لجاهل في الناس مغنم ولو ملك العراق له تأتا سينطق عنك علمك في ملائن ويكتب عنك يوما إن كتبتا وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأتا لكما رفع الغني لواء مال لانت لواء علمك قد رفعتا لئن جلس الغني على الحشايا لانت على الكواكب قد جلستا وَإِنَّ ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضبتا وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنقتا فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرفت عنه فقد قسرتا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 ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك بالسرور وانت رهن وما تدري أتفدى أم ظلمتا وسلم ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنه ولذنه ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض ذأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه تهال وفكر كم صغير قد فنتا وقل يا ناصحي بل انت اولاه بنصحك لو بعقلك قد نظرتا تقطعني على التفريط نوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شفتا وكنت مع الصبا اهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكفتا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 وانت حللت فيه وانتهتتا لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أركضت بيت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهتا ويقبح بالفتا فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتا ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي أجدر من ذممتا وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت الذي بلما نطقتا فلو بكت الدماء عينك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمأتمرت ولا أطعتا فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وجلتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا رجعت القهفرا وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتا لأعظمت الندامة فيه أهلا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررتا ولست تطيق اهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فان الامر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا ابا بكر كشفت اقل عيبي واكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه قَدْ قد مدحتا فلا ترضى المعارف فهي عار عظيم يورد المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدنه مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدن كالدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث جئتا وتمشي في مناكبها عزيزا وتجل الحمد فيما قد ورستا وأنت الآن لم تعرف بعيب. ولا ذمست توبك مذنشقتا ولا تابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خذبتا فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالقهم وزائرهم حذارا وكن كالسامرين اذا لمستا وان جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم ان فعلتا ومن لك بالسلامه في زمان تنال العصم الا ان عصمتا ولا تلبث بحي فيه ضيم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 وخذ بوصيتي لك ان رشدتا وقد اردفتها تسعا حسانا وكانت قبل دامئه وستا وصل على تمام الرسل ربي وعطرته الكريمه ما ذكرتا